Cibicat Empire, oh my god. I've been dreaming a lot, everything happened. I want to selfie around the world. Before I forget كالقا راحتي في الضالب ما بقيتش كنحس بالآلام ما بقيتش كنحس بالعالم ما بقيتش كنحس بالسلام طريق غادي مورا النجوم جمع الملاك جمع الشيطان جمع الحسنات ولدونو زيدو قارني باغي الشيطان هي وينو شرك شر كي هي مني لا نتغادر حبر وراغ من القلب على اخت عمق قع البحار وسط الصحاب رص جيبال, جيبال. اخر اجال بحل انتحار زيدو اكسسوار الحيبال بقيت بقى طريقي فدو الكامرة نشفو الدموع عيني شمرة, شمرة. دمشة فلارد ملا حمرة شافاشي طالقها غمرة جني كيفية بصوت المزمار بزمار. لقي راح جو وسط السموم سول وجوها عالمزمار زيد فكرني في الهموم غنغضي بحل سنانين خاف من البوفوار تطملو حنف الكوفوف شوف انوار فوق الكونتوار ما شفوش ديب بسمعوه هوه هو حوه هو ومال هو اللي هوه يكلي دارو كل نواه حبك مرضو مشيدوه آه, اه نفسي اين انتي حجرة في قلبي سكنتي كيف حل مات انتي خنتي؟, خنتي يكما في حزبي دخلتي ترقي فوكشوك غادي حفياني ترقي فيما كندوز شوف القيفار معي أحباب وشي عديان بقي ما وصلوش زد القيطار ماشي الخاطري لأناني با. كاتش بغيني ولا بغاني با. واخدي ما معاك كان ثاني وبكاك كان سمعه أغاني انا أبلاش أنا مضمين قالوا واللاف قالوا موزمين واش بيا بي أنا مؤمن, مؤمن إلا متقتل تسمين تسمن. أو كي معليش أنا فهمك جاميرا تكون كي ما باغي هو ما لها معاك كنت باغي باغي غنطيق فدو الشمعة قلتيش حال دسو فكاس عيني دمه من اللي بكالي اغنى قلبي فعديش اقاتله موسيد بحني بخاطري تدمنا بغينا نتبادله بقيت وكارهني فخاطري لشوبتي فعينك كيششش عادي الداخل رخاوي لبنيت والريب وغب ميزاج اشدرت واش كنت ناوي بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا E